كان ذلك في الكتاب مستوراً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 فإذا جاء الخوف رايتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد اشحه على الخير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 يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا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 واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه ان الله كان لطيفا خبيرا ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقالتين والقالتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ والذاكرين الله, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ يَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا وَمَا كَالَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُولَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ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 فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرَ زَوَجْنَاكَ هَلِكَ إلَى يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرْجٌ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرْجٌ فِي أَزْوَاجِ يَدْعِيَهُمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا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 يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك كدنا ان يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا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 كبيرا يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها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 ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات, والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفور رحيم